إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَنْ جَاءَ ومن هو في ضلال مبين قل ربي أعلمني وَمَا كنت تَرْجُو أَنْ يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إلا فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إذ أنزلت وَلا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ وَودو إ ربك, رَبّك وَلا إ ربّك وَلا تتكون منَِ المشركين وَلا تتكون إ مَِ المشركين وَلا تَدومَعَ الله إ آخر وَلا تدم إ آخر لا كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون له الحكم واليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 وَلاقَِفَةَ الذيينَ مِنْ قَابِهمم وَفَةً مَذينَ قَرهِ فَل يَعمًا النَّ اللههُ الذيينَ صَدَقوا وَلَا يَعلممَكَذبين فلا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ آات يَسْبِقُونَا يسبقون أ حذبا يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن هدفَإن نا يهدلَ إ الله لَ غلي عن العالممين إ اللهلَ غلي الن العالمين, إن الله لغني عن العالمين